بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربجهم إلى فراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وظيم الكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على ويقضون عن سبيل الله ويقضون عن سبيل الله ويبلغونها وجن بعيد وما أرسل من الرسل إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فيضل الله من يشاء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 العذاب، ويذبحون أبنائهم، ويسحون لسانهم، وفي ذلك بناء من ربك عظيم. وإذ أذل ربك لئن شكرتم لازيدنكم، ولئن كفرتم إن ولئن كفرتم من عذابه لشهيد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبه النبيل من قبلكم قوم وَعَادٍ وعاد وثمود والنبيل من بعدهم لا يعلمهم إن الله جاءت رسلهم أيديهم في وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعو لنا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ويؤخركم إلى أجال مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تخذونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمر على من وما كان لنا أن نتعة بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا قبلنا ولنصبرن على ما زيتمونا ولنصبرن قالوا الله يبل يدون كانوا وقال الذين كفروا رسلنا لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا او تدعون ربهم لنهلكن الظالمين ولنسلمكم نظمهم بعدهم ذلك لمن خاف وخاف وعين واستفتحوا وخاب كل جبار عنين واستفتحوا وخاب كل جبار عنين من ورائه جهنم ويصطى يتجرعه, ولا يكاد يسيره ويصاب مائل يتجرعه يتجرعه ولا يكاد يصيغ ويصاب الله الخديدي يتجرع يتجرعه ولا يكاد يصيغ ويأتي الموت من كل مكان ويأتي الموت من كل مكان وما له بناية الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يخلرون مما كذبوا على شيء ذلك هو ظلال البعين ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر الله خلق السماوات والأرض بالحق شئ الهبص إياه شئ الهبص ومن ذلك على الله بعزيز ألم تر أن الله أقلق السماوات والأرض بالحق يشاء يذهب صب ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا, وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مونون عنا من عذاب الله من هديناكم. قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ورعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ولوموني ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما رشتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أمي وأنخل الذين هاموا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, فيها بإذ لربهم تحيتهم فيها سلام الم تر كيف رضى الله مددا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت, ثابت وفرعها في السماء تؤتيك لها كل حين بإذن ان نربنا ومن الله للناس لعلهم يتبكرون وما ذن كلمه خفيفه كشلاسل خفيفه تجتث فوق الارض ما لها من قرار يذنب الله الذين امنوا بالقون الثابت يذنب الله الذين امنوا قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله ظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم ترين الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قوما هم دار البوار جهنم يصلوا لها وبئس القرار وجعلوا لله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 <تصفيق> <تصفيق> لأن <الأيلي> يأتي أيوم لا بيع فيه ولا خلاف الله الذي خلق السماوات والنر وأنزل من السماء <ماء>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 بلد آمنا واجنغني وفلي أن نعبد الأصمام ربي إنه النظر لكثيرا تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفورا رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا صلاة فجعل أفلدا من الناس تهوي إليهم من الثمرات ورزقهم من الثمرات لعنهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما ما يخرم لهم تشترق فيه الأبرص ولا تحسب أن الله غافلا عما وَهَٰذَا يَوْمُ رؤوسهم لا يرسلت لَا يَمَسَّنَّهُمْ طرفهم ضَرْفُهُمْ لَا يَمَسَّنَّهُمْ الناس يوم وَأَفْلِدَتُهُمْ العذاب وَأَنَّ الذين يَوْمَ ربنا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 وقد مكروا مكرهم وعند اللَّهِ مكرهم وَإِنْ كَانَ مكرهم لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فلا تحسبن الله مخلف اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ الله مخلف مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ فَلَا إن الله عزيز ذو جلال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وتغى المجربين يومئذ مطردين في الأصفاد وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مطرنين في الأغفاد فلا تحسب اللَّهَ الله مخلف وعده رسله اللَّهَ الله عزيز ذو التجار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله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 ما كتبت إن الله <سؤال> سريع الحساب هذا بلاه للناس هو واحد هو واحد